بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بذيح صرصل عاتية سخرها عليهم سبع ليالي ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذن وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يَوْمَئِذٍ إذن يَوْمَئِذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية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 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني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 ve la yhudu ala taa mi l miskin fali s lehul yuma huna hamim ve la taa mi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 قليلا ما تذكرون تنزل من ربي العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم منه الوتين